بوك اثنان وخمسون اثنان وخمسون في المتجر في المتجر هل مجنك اج آروهاز با؟ هل نذهب إلى متجر؟ هل نذهب إلى المتجر؟ بكى ينبغي أن أتسوق يجب أن أتسوق شكت أقرك واشارون أريد شراء الكثير أريد شراء الكثير هل أين اللوازم المكتبية؟ أين اللوازم المكتبيه؟ سيكشيدان بومبورتيكوكرو ايشلابيا بابيروكرو احتاج لظروف وورق خطابات احتاج لظروف وورق خطابات سيكشيدان بونجيوستولاكرا ايشفيدستولاكرا حبر جاف واقلام تعليم Ahtaj li aklam haber zsef, wa aklam talim. Hol vannak a bútorok? Ajnál a fef, ajnál Szükségem van egy szekrényre és egy kumódra. Ahtázs ile dúleb, wa a drázs. Ahtázs ile Wa Szükségem van egy íróasztalra és egy polcra. Achterzsu ile megtab, wa erfuff. Achterzsu ile megtab, warufuf. Hol vannak a játékok? Ajna lohabul atfal. Ajna lehab Atfal. Szükségem van egy babára és egy tedi macira. Áhtezsú ila lobeti árúsa, ualobeti dubb. Áhtezsú ile lebet a lebet dubb. Szükségem van egy futballlabdára és egy sokra. Áhtezsú ila kureti kadem, ualsa أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. أولوان السرسان. أين أدوات العدة؟ أين أدوات العدة؟ سكسيغن بان اج كلاباتش را و اج هرابوفوكورا. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Szükségem van egy fúróra és egy csavarhúzóra. Achterzsu ila drill, wamifak. Achterzsu ila drill, ومفك. Hol van az ékszer? Ainel muzsau Szükségem van egy láncra és egy karkötőre. أحتاج إلى سلسلة وسيوار. أحتاج إلى وسيوار. سكسه ايج ايش خاتم وحلق. أحتاج إلى خاتم وحلق.